124. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير وَقَالَ 125. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 114. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 115. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين 116. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم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 119. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 110. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء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 129. أفأمنوا مكر الله فلا يأمل مكر الله إلا القوم الخاسرون 120. أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 117. وقال موسى يا فجعون إني رسول من رب العالمين 118. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق 119. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وَمَا تَقيِمُ مِن الن إلَّا أَن آممَ بِآياتاتِ رَبِّنَا لَََّا جَأَتنَا رَبنَ أَفْرِغ عَلَنَا صَدْرُ وَتَوفَّلَ مُسلْمين.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 112. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 113. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا 117. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 118. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون 119. جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه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 124. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 125. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم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 119. ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 110. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة.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 117. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 118. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء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 124. هل مَا إلا ما كانوا يعملون. وَاتَّخَذَ يعملون 125. مِن قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار 126. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين 129. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين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 يَجدونهُ مَْكتُوبَ العندَهُم فِي التَّووراتِ والإِجِلِ يَأمرُرُهُم بالِالْمَعْرُوف يَأمرُرُهُم بالِالْمَعرُوفِ وَيَننهَاهُم عَنِ الْ المُنكَرِ وَيحِلُّ لَهُُ الطَّباتات عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلأل التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 114. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 115. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 116. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما 129. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه القومه ألاضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن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 فَقولُوا حَقَّتُ وَدُخُل الْ البَابَ سُجز النَّغْفِ لَكُمْ خَطين آاتِكُمْ سَنزيدُمُحسنين فَبَددَّ الذيينَ ظَلَمُوا مِنْهُم قَولاًا مغَيْر الذي قِيلَ لَهُم فَأَرسَلَّ عَلَيْهِم لِجزَم مِنَ السَّمائِ بِمَا كانَوا يَظمُون وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِتَّاكِيهِمْ حِيتَانُهُمْ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَٰلِكَ نَذُلُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَبْسُقُونَ وَإِذْ وإذ قالت أمة منهم لم تعضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا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 119. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 110. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ياخذون هذا الادنى ويقولون سيغصر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه